بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من مؤامر ولا ينقص لا يقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائض شرابه وهذا ملح أجاج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 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا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 مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور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 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ منه بل إِنْ يَعِدُوا الظالمون بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الْأَرْضِ ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يعظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السماوات وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا، ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.